وما كان لمؤمن أي قتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق فإن كان من قوم عجو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فرية مسلمة